موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاسمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا جتمعولا وإيسلبه مذبب شيئا لا يسلوهم من ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله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 وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حراجا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حراجا بلة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفيها دان يكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهدا للناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولانا فنعما المولى